سماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تؤرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن ختمت فاحكم بينهم بالقسط وإن الله يحب المقصرين وكيف يحكمون كوايت جم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن أزلت التوراة فيها هزواً